الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقه عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبير وقال فرعون يا هاما نبني لي صرحا لعلني ابدغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانني لابنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 لَتُرْزَقُنَّ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ